لما رأى شيبلحا أسرم حبل السبب بالفتح قول العذلي والكسر لحي الرجل والضم شعرات تلي لحي الفتى والأشيب طارحني بالقسط ولم يزن بالقصط في فيه عرف القسط والعنبر المطيبي بالفتح جور في القضاء والكسر عدل يرتضى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 والكسر صفر ذوبا والضم عود جلبا من عدن في المركب لما رأيت دله وهجره ومطله رثيت من حبي له مثلثا لقطربي وابن زريق نظم شرحا لما تقدما فربما ترحما عليه أهل الأدب أديت فيه واجبي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 رقرق برق أو هما مزن السحب